الله اكبر الله الله رب الناس اذهب الباس اشف ام تاسف را شفاء الا شفاء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 ورقا غيره وأقر غيره على فعل الرقية وأعظم الرقى ما كانت بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته عز وجل وبالأحاديث والأدعية النبوية من هذا المنطلق يسر تسجيلات القدس الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الرقية الشرعية سجلة بصوت القارئ الأرض توفيق سعيد الصالح وعلى الإخوة الكرام أن يتيقنوا بأن الشفاء بيد الله عز وجل وحيدا وإنما هذه الرقا أسباب فالواجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض وممتلأ إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن مع الروحية الشريق الأول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوج بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا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 الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسصر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض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 Rabbna, la t'uachivna in nesina au akhto'na رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال الرئ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلا ْكِتابَابَ بحَقِّ م صَدّ قَلْمَا بَيْنَا يَدَيهِ وَأَزَلَ التوواتَ وَالْإِجيل وَأَزَل التواتَ وَالْإِجلَ مِن قَدِل مدَااس وَأَزَلَ الْفُرقانَ إَّينَكَ فَو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ بُنْتِقَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءِ لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم, العلم قال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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش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 هُوَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم ألا الا يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسلس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبد وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من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 سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فذصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعي الخير الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن اختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم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 دَخَلُوا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُدُود لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَا زِيدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إأَعذُ بِبّ فَلَّ مِنْ شَرّْمَا خَلَقَ وَمِ شَْرجِ واسِقِ إذَا وَقَدَ وَمِن شَرٍْ السثَات وَمِ شَرٍْ السثَاتِ في رُقَدَ وَمِن شَْج حاسدٍ إَا خَسَد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيه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 သ inကه wa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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم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 الرحيم العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وننزل من القران ما هو شفاءا ورحمه هو شفاء ورحمة للمؤمنين سارى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات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 عَفْرُسِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 إلَ مِوبّ وَهُ مِون كلُلّ آمَنَ بِلهِ وَمَد إكَتِه وَكُتُ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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكثر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن وَنَمَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى قال بل الق فإذا حبالهم وعصيهم يقيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى قُلْ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي أَيْدِيكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا ينفع الساحر حيث اتى فانقضت السحره سجدا قالوا آمنا بربها السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب لَمَّا جَاءُوهُ بِحَقٍّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَانَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وقال فرعون ادروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فسادا وقال موسى اني عبدت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برد الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر نَفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنَ الشَّرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا <تصفيق> ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوات والإنجيل من قبل هدى للناس, هدى للناس وأنزل الفرقان إن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 هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفقه وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَزِيدُ أشهد أن محمد الرسول أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات القدس الإسلامية بجد رقم الهاتف 654 وكيلنا في الإمارات العربية المتحدة شركة الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة دبي رقم الهاتف 6-11-004